أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم مع القراء عبد الباري الثبيتي علي عبد الله جابر رحمه الله محمود عمر سكر محمد عبد الحكيم سعيد والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجدنا اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدنا اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى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 وَمننْ عادَ فَيَن تَقِم اللههُ مِنْهُ اللهَّهُ عزيزدُ تِ ق أحِلَّ لكمُْ صَييدٌ البَحْرِ وَقامُهُ مَ تَعَلَك وَسَّّارَح وَحُدِماَا لَكُم صَييدٌ برَرض مَا دُم تُمْ حرمَا وَاتَّقُ الله الذي إلَيْهِ تُحْشَبُون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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسوؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم اف الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله وان الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفروا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 جُم ضربتُم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لن نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذًا من الآثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُمَا اسْتَحَقَّ الطَّائِفَانِ مَنْ فَأَخَرَّانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَتُنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ